بتتكلم لهجة مش موجودة في مكان تاني المحروسة في ليالي رمضان صهرة رمضانية مصرية كل خميس وجمعة على موجات الأغاني اعداد ارصام ستاتي مونتاج فتحي ابراهيم ويظهر معكم فيها طارق مصطفى والمخرج احمد صبري السلام عليكم رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين في الحقيقة رمضان في مصر ليه طعم تاني خالص طعم بيختلف عن اي مكان في الدنيا عشان كده نقدر نقول عليه رمضان المصري لان المصري ادى رمضان من روح حضرته وثقفته الكتير كلامنا ده بيتأكد بحقائق منها ان احنا بنستقبل شهر رمضان المعظم لغاية هذه اللحظة باللغة الهيروغلوفية وبيقول ولادنا وحوي يا وحاوي, وحاوي اي وحا وده معناه بالمصر القديم واح و بمعنى استقر أما أيوح فمعناها القمر يعني واح ويا واح و أيوح أي استقر استقر يا أمر لسه بنقول برضو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلوا كلمة حلو في الهي رغلفية من حلول بمعنى تهنئة ومباركة علشان كده لما بنلاقي واحد فرحان نلقيه يقول يا حلولي أي يا فرحتي وهنايا وحلو يا حلو رمضان كريم يا حلوا معناها تهنئة ومباركة بشهر رمضان الكريم والحكاية مش مجرد كلام حتى الأداء اللي احنا بنقول فيه حل يا حل رمضان كريم يا حل دلوقتي كان المصري بيقول بنفس الطريقة اللي تسمت بعد كده كروماتيك وهي حالة في المزيك اسمها حالة لا مقامية بتعتمد على نص التون أو نصف النغمة عموما المصري زال يبدع في استقبال الشهر الكريم زي جدود وما كانوا بيعمله وبيقول يا رمضان يا بوشخليلة أول صحورك الليلة يا رمضان هب هب كل سنة وانت طيب لالي يام لالي لالي ياللي ساكن في العلالي بقول لكم ايه تيجوا نسمعها مع بعض <تصفيق> من كنافة ومن أطايف والعيال مسكين فنوس والبخور في الجو شعشع نور من في الفشاو الشاي من والكاكاو والككاو ولا في الحقيقة التقص ده مش قاهري بس لكن مصر كلها بتعرف الكنافة والفنوس من سبعة تلاف سنة كلمة كنافة في المصرية القديمة كانت بتتقال حناف بمعنى الخبز المقدس أو الخبز الذي يأكله علية القوم في المناسبات الدينية أما الكنافة اشتهرت إزاي ده ليه موضوع معاوية بن أبي سفيان كان بيشعر بألم شديد في معدته أثناء صيام شهر رمضان إن ألم ده في بعض الأيام كاد أن يفطر من شدة الألم فنصح طبيبه كان اسمه محمد بن اسماعيل بن إسال إنه يأكل نوع من المخبوزات بيسمى كنافة بالفعل كلها معاوية بن أبي سفيان في الصحور ومحسش بالألم أثناء النهار ولما فرح بشفاه وزع على المقربين منه كميات من الكنافة دل القمر أن توضع كميات كبيرة من الكنافة أمام المسجد الأموي عشان الناس تاكل وتفطر منها بعد صلاة المغرب وللفنوس حكاية مصرية لما جه المعز لدين الله الفاطمي عشان يفتح مصر كان جاي من المغرب وصل مصر بالليل وصل في غرة شهر رمضان الناس عايزه تخرج تشوف وش الخليفة وتشوفه خدوا معاهم فوانيس لما دخل المعز لدين الله الفاطمي وشاف كمية الأنوار اللي كانت في استقباله ساعدة جدا بعديها أمر الشمعين إنهم يعملوا فوانيس كبيرة وصغيرة بس يعملوها بكميات كبيرة الصغير منها يوزع على الأطفال والكبيرة تتعلق في الميادين وعلى أبواب المساجد الفنوس لعب دور المسحراتي لأن الفوانيس كانت بتضاء عند الإفطار وتطفأ عند الامساك. ارتبط الفنوس والكنافة والأطايف وخلافه بمصر ورمضان ودخل كثير كتير من فنانيننا سواء اللي بيغنوا بطريقة كلاسيكية أو شعبيين أو مدحين يغنوا مستعينين بهذه المفردات الرمضانية تعالوا نسمع بشاير من الحجة وفاء المرسي I shall, from my heart, I will, I shall, from my قولي قول يا طاير سلم على الحبيب دشار تشاير تشاير من علم الحبيب يا بني بني يا بطالي تجل مع الحبيب تشاير تشاير من علم الحبيب يا بولي بولي يا طايه سلم على في ليالي رمضان مين اللي نقر على طبلو في فرحابك طبلو رسم العلم على الصبورة مسح الدموع والشبورة وقال يا مصر يا منصورة في القلب دايما والصورة بالتأكيد عمنا فؤاد حداد هو اهم مسحرات عرفته مصر في العصر الحديث المسحرات على مدى التاريخ هو معلم من معالم شهر رمضان المبارك لدرجة ان والي عباسي اسمه عمبسة ابن اسحاء تولى حكم مصر اربع سنين كان بصحر الناس بنفسه كان بيخرج من مدينة العسكر يروح لغاية جامع عمر في الفسطاط ويصح الناس بنفسه ويقول تصحروا عباد الله تصحروا ففي الصحور بركة وكل مكان كان له مصحراتي سواء في القاهرة أو بر القاهرة في القاهرة المصحراتي كان بيحمل معاه الطبل الباز أما في اسكندرية كانوا بيصحروا بضرب الأبواب بالنبوت طريقة دي كان اسمها قرقعان أي القرع على الباب بالنبوت بعد كده ظهر في مصر أنواع من المسحراتية زي مسحرات الربابة في الصعيد وزي مسحراتية الربابة أيضا في قرى الدلتا. كان في مسحرات بالأكورديون في آخر رمضان كان بياخد الكحك والبسكويت ودي كانت هدية إيقاظه للناس للقيام للصحور الفنان السويسي إبراهيم فرج استلهم هذه التجربة وقدم أغنية عن رمضان وشاركوا فيها كرة للأطفال تتمايل فرحانا بقدومك يا هلا رمضان يا هلا ايامك فيها التسريح وصلاه العشاء والتراويح ايامك فيها, التسريح وصراف أيامك فيها التسريح وصراف في الأجر وكرامتها يا رب رزقنا دعوتها صحرات صحرنا دايما نا أردت طلا وانصهرات صحرنا دايما نا أردت طلا وغنّي أغاني تذكرنا بحلوى رمضان بحلوى أيام رمضان करना بالحلاوي ايام رمضان مصر وحوية ووحوي دعت السماء شعبي ونحوي يا رب في وجودي ومحوي انت اللي نورك الهاني عم زكريا الحجاوي اللي اسمه بالكامل زكريا عبد الرحمن الحجاوي اشهر رائد من رواد الفنون الشعبية في مصر تولد في الدقاهلية في سنة خمستاشر يعني قبل ثورة التسعتاشر بكم سنة باربع سنين ابو حاب يعلمه الثورة وحب بيعلمو الوطنية فارادو إنه يكون في هذا الإطار طيب حيامل إيه قال يتعلم يتعلم فين يبقى أبو سعيد مكان ممكن يتعلم فيه لأن القرية اللي تولد فيها في الدقهلية ما كانش فيها غير الكتاب حب أبوه يخليه وطني وثائر وما كانش ينفع دا إلا لما يتعلم القرية اللي تولد فيها في المطرية في الدقهلية ما كانش فيها غير الكتاب لكن عشان يبقى متعلم وثائر لازم يبقى فاهم لازم يبقى فاهم يبقى لازم يتعلم راح بورسعيد عشان يتعلم في بورسعيد عيد يتعلم زكريا الحجاوي في الابتدائي وبعد كده التحق بمدرسة الفنون والصناعات وقامت في دماغه فكرة الغنى قال حروح على مصر ما كانش حد يعرف ان زكريا الحجاوي لما هيجي مصر حيبقى أبو الفنون الشعبية في مصر ورائد الليالي الرمضانية وصاحب مصرح السامر وصاحب فكرة الشادر. كان النص الفولكولوري الاسلامي الاول هو بداية شغله بداية كل شغل زكريا الحجاوي وكان بيتفائل لما بيقدم النص ده في بداية اي عمل هو بيقدمه هنقدم لكم الليلة الشيخ ياسين التهامي وهو بيقول طلع البدر علينا من احدى الليالي الرمضانية في السامر وباشراف ومتابعة زكريا الحجاوي عليك حزين صلى الله عليه وسلم صل لي الله Idina Nalli, Idina Nalli, Idina Nalli, I have اللهم صل علي وسلم هل صلاه عليك حبيب صل الله عليك وسلم صل صلى الله عليه وسلم هل ثقلا علينا حديثه صلى الله عليه وسلم صل Thank you. صلى الله عليك وسلم صلِّ صلِّ الله أنت شمس أنت قمر أنت نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القرلتين أنت إكثير وغلي غلي غلي غلي أنت مصباح الضرور نسلح فيك ما رأينا مبارع من كل عيب جعلك قد ضرقت كما تشاء أجمل منك لا ترقبت عيب أحسن منك لا تريد النساء ضرقت مبارع من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء اجمل من احسن من على صلى عليك حبيبي صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المحروسة في ليالي رمضان يا شهر الصوم والعبادات وللفقير رحمة وخيرات وللغني انكار للذات وقد إيه ليك حسنات في كل مرة هلالك بان نرجع مرة تانية لزكريا الحجاوي أدرك زكريا الحجاوي من خلال فكرة الشادر أهمية المدائح النبوية وكيف يشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية نقصه عند المصريين عشان كده كان بيخصص ليالي كاملة من ليالي شهر رمضان بيسميها الليلة المحمدية كان ما بيسمحش في الليلة المسمى بالمحمدية ان اي حاجة تتقال بعيدا عن المدائح النبوية اما في الليالي الاخرى فكان مسموح فيها بعرض كافة الفنون واشكالها وحنتكلم عن ده في وقته مرة سأل شعرنا الكبير صلاح جهين صديقه زكريا الحجاو وقال له انت ليه خصيت ليالي وسميتها الليالي المحمدية رد عليه زكريا الحجاو وقال له ولو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يبقى في رمضان اصلا فتبسم صلاح جاهين وقال له كل يوم بتثبت انك فيلسوف طيب يلا نسمع مع بعض الشيخه صباح الغريب وهي بتقول مدائح نبوية في ليله من الليالي الرمضانيه على فكره الشيخه صباح الغريب من الدقهليه <تصفيق> محروصة في ليالي رمضان لكل محتاج أو مسكين ومصر ملت العصر حنين رأرأ على التمر التين لما الأدان شد وداني فنون مصر ولياليها الرمضانية العامرة في القاهرة أو في الأقاليم جذبت كتير من الفنانين العرب مش عشان يتفرجوا أو يسجلوا للظاهرة لكن أيضا عشان يشاركوا بيجي مصر كل سنة في رمضان مجموعة من الفنانين الشعبيين والمدحين من دول شمال أفريق من أول ليبيا للمغرب ليبيا وتونس والجزائر والمغرب لما بيجوا هنا مصر بيلتقوا بالفنانين الشعبيين المماثلين ليهم وبيقدموا بعض الأعمال اتكونت في الفترة الأخيرة فرقة اتسمت أندرسية بتضم مجموعة من الفنانين الشعبيين المصريين والمغربيين وأيضا فنانين من تونس وقدموا أعمال هنسمع منها في هذا اللقاء هذا رسول الله Saliheinu, هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين سليم. ها والركن والبصحاء هذا الذي عظفت عليه مكة وشعبها والركن هذا الاغر الازهر المتالق هذا الاغر الازهر التالق المتدفق المتبلج الوفاء هذا رسول الله هذا حبيب في ليالى رمضان وفي الغوريه شفت الحرية من المشربيه ورا فن متعشق اربست وورش نجاره والف حاره وسوق عطار مليان بخور وروايح مسك زكريا الحجاوي كان فنان زي فنانين الاربست بالظبط او قول زي الجواهريين كان يهتم في ليالي رمضان وغير رمضان بالجانب الطربي وبالتفاصيل البسيطة اللي بتشكل جماليات وزخارف رائعة في الغناء الشعبي في المصري كان زكريا في الجو بيلف كل القرى والنجوع المصريه يدور على الأصوات أهم حاجة كانت عنده في الأصوات اللي بتكشفها إنه يلاقي صوت مختلف عن الأصوات اللي قدمها قبل كده يعني مع زكريا الحجاوي هنلاقي بعد كده وإحنا بنعرض لليالي رمضان مع الحجاوي هنلاقي خضرة محمد خضر وخضرة بخاتي وفاتنة سرحان وفاتنة عيد هنلاقي يعني أصوات كتيرة جدا لمع من خلال مسرح وغنى وشوادر وليالي زكريا الحجاوي كان كل صوت لطبيعة خاصة المهم ان زكريا الحجاوي كان بيكتشف هذه الاصوات اللي هي في بينها تباين اللي في بينها تميز اللي بتتميز عن الاصوات الاخرى السائدة كان بيجي مصر بهذه الاصوات ويقدمها للناس وكانت بتلقى قبول كبير جدا تعالوا بينا نسمع صوت من الاصوات الطربيه الجميله اللي حبها زكريا الحجاوي صوت الشيخ رجب عبد المعبود المحروسه في ليالي رمضان كنت عندك شيئا لم تأبلي جني أرض وإنت ملكشي في شقيدي جنني ارض بالمفتون واذ سوى رصد في البرايا يشيني I swear Thank uh you. -huh. I'm not be وبعد كدا ما في سبيل رضاك كل علي علي علشان ما في سبيل رضاك Be still, my heart. Be مش قلت لكم ليالي رمضان في مصر ليها طعم تاني ولسه هتحلوا كل سنة وانتم طيبين المحروسه في ليالي رمضان ايام رمضان كلها بهجه تفرح بيها الروح والمهجة وفي مصر بتتكلم لهجة مش موجودة في مكانتان المحروصة في ليالي رمضان صهرة رمضانية مصرية كل خميس وجمعة على موجات الأغاني اعداد عصام ستاتي مونتاج فتحي ابراهيم ويصهر معكم طارق مصطفى والمخرج احمد صبري